بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في حجية خبر ذي الياد عما تحت يديه وتعقيبا على هذا الباحث نذكر أموران الأمر الأول أنه قد استدل على حجية خبر ذلياد بالروايات الوارده في تصديقي المسلم اذا اخبر بالبختج وهو الشراب المطبوخ وحيث ان هذه الروايات على قسمين القسم الاول ما ورد فيه التقييد اي تقييد حجيه خبر ذي اليد بان يكون المخبر مسلما عارفان كما في موثقة عمار حديث ستة باب سبعة من أبواب الأشربة المحرمه عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الرجل يأتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث يعني ذهب ثلثاه قال ان كان مسلماً وريعان مؤمنان فلا باس ان يشراب <تصفيق> اي ان حجيه خبره مقيده بكونه مسلما وريعا مؤمنان وكذا روايه علي بن جعفر حديث سبعة من نفس الباب سالته عن الرجل يصلي الى القبلة لا يوثق به اتى بشراب يزعم انه على الثلث فيحل شربه قال لا يصدق الا ان يكون مسلما عارفا <coughs> فاكتفى هنا بان يكون من اهل وان لم يثبت انه ورع <coughs> وفي مقابل ذلك Zaheiehet Mu'awiyat ibn Ammar Hadith 4 Addaallee ala adem ishtirat An yakoon min ahlil wilayee Al yakfi anna hu la yashrab Ala nisf Wa la قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يعني من الشيعة يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف هو في الشرب كل شيء ما وانا اعرف انه يشربه على النصف افاشربه بقوله وهو يشربه على النصف فقال لا تشربه قلت فرجل من غير اهل المعرفه ممن لا نعرفه يعني لا ندري أنه ثقة غير ثقة من هالجهة لا نعرفه يشربه على الثلث لكن من هالجهة هو جنوب متقيد يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب من قال نعم وظاهره انه لا يعتبر كونه من اهل المعرفه بل يكفي ان يعلم انه لا يشرب ولا يستحل لا يشرب على النصف يعني ولا يستحل وقد وقع الكلام في الجمع بين الطائفتين فهنا تجاهات ثلاثاء الأول ما ذهب إليه سيدنا قدس سره وتعرض إليه في الجزء الرابع من موسوعته صفحة 179 وهو ان مقتضى السيره العقلاء هي حجيه خبر ذي اليد عما تحت يده من دون قيد في المخبر ان يكون من اهل الولايه او من اهل الورع او غير ذلك فلا, فلا تدل السيرة على شيء من هذه القيود خرجنا عن هذه السيرة في مورد معين وهو الشهادة على البختج بعنوانه وأنه لا يقبل الشهادة على البختج انه على الثلث الا اذا كان المخبر ممن لا يشرب على النصف ولا يستحيل بهذين القيدين واما ما ورد في في روايات اخرى من اشتراط ان يكون من اهل المعرفه أو اشتراط أن يكون ورعان فمقتضى إمارية النص على الظاهر حيث إن صحيحه معاوية بن عمار نص في عدم الاشتراط كما هو ظاهر ذيلها أن تحمل تلك القيود على النزاهات Wa de scherpte van een niet-geïmamelarief arifan aw geïmamelarief en arifan dat hij niet-geïmamelarief is. Wat is het? En als niet, wat is dan het? Het مستحلان الاتجاه الثاني أن يقال بأن ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار بمقتضى الجمع بين صدرها وذيلها ان المناط على ان لا يكون ذو اليد متهمان فانه اذا كان ذو اليد ممن يشرب على النصف او مستحلا كان متهما في اخباره فكانه يريد بيان قيد عقلائي اصلا وهو ان حجية خبر ذي اليد انما هي من باب الكاشفيه والطريقيه ولا تنحفظ هذه الطريقيه والكاشفيه في فرض كونه متهمان فلا خصوصيه للبختج كما خصصه السيد الخوي ولا خصوصيه جنوه لان يشرب على النصف او يكون مستحلان انما الخصوصيه شنو لعدم التهمين فلذلك يحمل ما ورد في موثقه عمار وروايه علي بن جعفار من انه يعتبر ان يكون مسلما مؤمنا ورعان على نفي التهمات أي لا موضوعية لهذه القيود وإنما أخذها الإمام من باب أن وجودها دافع للتهمات ومما يرشد إلى ذلك اختلاف القيود حيث اكتفى في رواية علي بن جعفر بالنسبة مسلم العارف بينما اخذ في موثقه عمار ان يكون شنو ورعان فاختلاف القيود الماخوذه في الروايات شاهد عرفي على ان المنظور هو فرض عدم التهماء الاتجاه الثالث أن يقال بأن ما سبق من المحامل ليس عرفيا وبالتالي فيستقر التعارض بين هذه الروايات فمنها ما يشترط فيه أن لا يشرب ولا يستحل وإن لم يكن من أهل الإيمان أصلا ومنها ما يشترط الايمان وان لم يكن ورعا ومنها من لا من يشترط شنو الوراع فبالتالي حيث يقع التعارض بين هذه النصوص بمقتضى مفهوم التحديد حيث ان مقتضى مفهوم التحديد في كل منها نفي الحد المذكور في الاخر فمقتضى التعارض الرجوع إلى السيرة وإذا رجعنا إلى السيرة فبما أنها دليل لبي يقتصر على القدر المتيقان والقدر المتيقن من السيره أن يكون مسلمان مؤمنان شنو ورعان ما لم نحرز الأعمية فمقتضى الاقتصار على القدر المتيقن هو ما يتوافق مع رواية علي عفوا ما يتوافق مع موثقة عمار إن كان مسلما ورعا مؤمنا فلا بأس أن يشرب نعم <تصفيق> <تصفيق> قليل الوجود هالنعو. قليل يجب مو لازم يشرب لا لازم يشرب يعني <تصفيق> <تصفيق> قليل الوجود ما يشرب <تصفيق> هذا هو الامر الاول <تصفيق> يعني على راي السيد الخوي تام على راي سيد السستاني رواية علي بن جعفر محل كلا وإلا بين الطائفة الدالة على اشتراط أنه مؤمن مسلم وارعون وبين صحيحه معاوية ابن عمار بلي تام السنة. ما خو مخ موافق للكتاب خو ما فيه كلاهما غير معارض للكتاب. تبقى مخالف للعام العامة عندهم اختلاف يعني العامة من يجوز أصل الشرب وهم الأكثر أصلا يجوزون أصل الشرب ومن يمنع من الشرب لا يذكر هذا التفصيل وهو أنه مطبوخ على الثلث أو على الثلثين فالروايات بجملتها مخالفة للعام شهرة شنو؟ ترجع رجعت المشهور إحراز شهرة فتوائية ما أكو شهرة فتوائية هذا حل خلاف ما كلامنا في الثقة الآن إحنا كلامنا خبر ذلياد ولو لم يكن ثقة إحنا كلامنا هنا ده بترجعوا لخبر الثقة خلاص بعد هذا ما صار حجية خبر ذلياد إحنا كلامنا في خبر ذلياد خبر ذلياد بما هو ذلياد قطعا قامت السيرة على حجيه خبر ذلياد بما هو ذوياد يعني وإن لم يكن ثقة قدر المتاقن منه المسلم المؤمن الورع ورع في الشرب ورع فيه قد يكون يكذب ولكنه في الشرب ورع مثلا أنه عارف مؤمن يعني مسلم مؤمن يكون أيضا لأ يعني الفقهاء لا لا يرون أي قيد قصدكم لعل, لعل مستندهم هو السيرة أقول لعل مستندهم هو السيرة, السيرة رواية واحدة؟ إذا ثبتت الشهرة صحيح كلام إذا ثبتت أبو لو مثلا الآن لو هل يكفي رواية واحد تخيّد سيرة قائلة إذا ثبتت وجود سيرة هل يكفي رفع بمجرد ما تكون ثبتت حقا على الأعم قصدكم؟ نعم. قلنا إذا ثبتت سيرة على الأعم نأخذ بها نحن كلامنا الآن في فرض الشاك في معقد السيرة ما هو؟ نعم إذا ثبتت سيرة على الأعم نعم. الأمر الثاني. إذا أخبر النائب في عبادتين بأنه أتى بالعبادة أو أخبر الأجير في عبادتين أو عمل أنه أتم العمل، أو أخبر الوكيل في إجراء النكاح أو صيغة الطلاق بأنه أجرى ذلك فهل يؤخذ بخبره من باب حجية خبر ذلياد أو لا بد أن يكون ثقتان بناء على حجية خبر الثقة في الموضوعات أو لا بد من الوثوق فعلى مبنى السيد الصادر قدس سروه بان حجيه خبر ذي اليد انما هي من بابل خبرويه لا لموضوعيه في كونه ذايد فمقتضى هذه النقطه قبول خبر النائب خبر الاجير خبر الوكيل فانه صاحب الخبر بما وكل به او بما استنيب فيه او بما استؤجر عليه وأما إذا قلنا بمبنى سيدنا قدس سره من أنه لا مستند لحجية خبر ذي اليد إلا السيرة ولا نعلم ما هي نكته السيرة فمن هذه الجهه السيرة مجملة النكتة إذن فبالنتيجة لعل موقع السيرة اليد الحسيه يعني قامت السيره على حجيه خبر ذي اليد فيما استولى عليه حسان لا اليد ولو كان من باب الاعتبار والتنزيل فان النائب يعتبر تنزيلان صاحب يد بالعمال أو الوكيل وهذا ليس من اليد الحسية في شيء فإذا شككنا في معقد السيرة واحتملنا أن معقدها صاحب اليد الحسية فلا محال حينئذ لابد من الرجوع في مثل هذا المورد إلى الأدلة الأخرى وعلى مبنى سيدنا قدس سره من حجيه خبر الثقه في الموضوعات يؤخذ بخبره واما على مبنى الوثوق كما يشترط السيد الاستاذ انه لا دليل على حجيه خبر الثقه في الموضوعات اذا كان خبرا حسيا لما اذا كان خبرا حدسيا فإنه إذا كان خبرا حسيا يؤخذ به من باب حجية قول الخبير وأما إذا كان خبرا حسيا فلا دليل على حجية خبر الثقة وبالتالي لا بد من تحصيل الوثوق والاطمئنان فالأمر على حسب المباني وحيث اخترنا مبنى سيدنا قد سره من حجية خبر الثقة في الموضوعات كالأحكام فيؤخذ بخبر صاحب اليد في هذه الموارد ما لم تقم إمارة عفوا فلا يؤخذ بخبر النائب والأجير والوكيل ما لم يكن ثقتان ما لم تقم, ما لم تقم إمارة على خلافه كنا لا يبعد ما قلنا ما سلمنا أي ما هو علوم لا يبعد الأمر الثالث إذا أخبرنا ذو اليد بالتطهير مثلا ونحن نعرف أن مسلكه في التطهير يختلف عن مسلكنا فهل يؤخذ بخبره في حصول الطهارة لأنه ذو يدين لأن الثوب تحت يديه وان كان مسلكه في كيفيه التطهير فقهيا يختلف عن مسلكنا بل الظاهر ان السير القائم على حجيه خبر ذي اليد عامه سواء اتحد مسلك المخبر مع المخبر ام لم يتحد نعم لو احرزنا انه طهر الثوب على طبق مسلكه كان الثوب باقيا على النجاسة وأما إذا لم نحرز ذلك فمختضى عموم السراء الأخذ بحجية خبره هذا خلاف بحث القضاء لقد دخلنا في كل البحوث خب بعد هذا بعد على خلاف لابد من ذكر السبب أم لا هذا ذاك في بحث القضاء خب نحن الآن في مورد نزاع الأمر الأخير أن السيد الشهيد قدس سره تعرض لبعض الفروع وهي فروع الاختلاف في هذا الموريد كما تعرض لها سيد العروى وسيدنا قدس سره إذا اختلف إخبار ذي اليد مع إمارة أخرى فهنا صور. ان يقع التعارض بين خبر ذي اليد غير الثقه وموثق ولكن ذو يد وبين البينه فخبر ذي اليد يقول بنجاسه الثوب والبينه تقول شنو بطهارته فايهما يقدام وهنا ذكر سيدنا قدس سره وتبعه السيد الشهيد من أنه تارة نقول بأن البينة لا دليل على حجيتها بعنوان أنها بينة وإنما البينة حجة من باب ضم خبر عادل إلى خبر عادل فهي حجة من باب حجية خبر العادل لا لأن عنوان البين له موضوعية في الحجية إذن فبالنتيجة سوف يصبح المورد من تعارض خبر ذي اليد مع خبر العادل ولا فرق بين أن يكون أحد الطرفين متعددا والآخر واحدا وأما إذا افترضنا ان البين حجه بعنوان انها بينه فتارتان يكون دليل حجيتها لفظيان وهو ما ورد في باب القضاء انما اقضي بينكم بالبينات والايمان وافترضنا ان المستظهر عرفان ان لا خصوصيه لباب قضاء وان البينه بما هي بينه حجه مطلقان فمقتضى التعدي عن باب القضاء تقديمها على خبر ذي اليد لانها اذا قدمت في باب القضاء اي قدم صاحب البينه على غيره ولو كان غيره ذا يد قدمت البينه على خبر ذي اليد في سائر الموارد وأما إذا افترضنا أن دليل حجية البينه هو السيرة العقلائية لا الدليل اللفظي الوارد في باب القضاء فالبينة حجة بما هي بينه بالسيرة العقلائية فخبر ذلياد بالسيرة وحجية خبر البينة عفوا وحجية البينة بالسيرة فإن تم كلام السيد الشهيد من أن النكتة في حجية خبر ذي اليد الخبروية فمقتضى هذه النكتة تقديم خبر ذي اليد على البينات وإن لم تتم وإن لم يتم ذلك فلا نحرز حجية أحدهما إذ علا البينة أقوى كشفا أو لعل ذا اليد كشفان كشفا فحينئذ في مثل هذا المورد نرجع إلى مقتضى الأصل العملي وهو استصحاب الحالة السابقة من نجاسة أو طهارة أو, أو غير ذلك الصورة الثانية أن يقع التعارض بين خبر اليد او خبر ذي اليد الثقه والبينه خبر اليد الثقه والبينه فهنا ايضا تاره نقول بان حجيه البينه ليس لها موضوعيته وانما حجيه البينه من باب انها خبر ثقه بضم خبر الثقة فدليل حجية خبر الثقة قد سقط بالتعارض لأنه في جانب ذلياد يوجد خبر ثقة وفي جانب البين يوجد خبرات ثقة فدليل حجية, البين فدليل حجية خبر الثقة لا يشمل الطرفين شنو؟ لأجل التعارض وحينئذ يبقى دليل حجية خبر ذي اليد شنو؟ بلا معارضة وأما إذا افترضنا أن البينه حجة بشنو؟ بعنوانها وخبر ذي اليد أيضا حجة من باب أنه ذو يدين فدليل حجية خبر الثقة لا يشملهما لتعارضهما حيث إن ذليد ثقة والبين أيضا مصداق لخبر الثقة فيسقط دليل حجية خبر الثقة بالتعارض ويبقى التعارض بينه دليل حجية خبر ذليد ودليل حجية البينا بعنوانه ما لم نقل بأن دليل حجية خبر البينا هو هو ما دل في بابل قضاء والدليل اللفظي وارد في بابل قضاء فان مقتضاه التقديم على خبر الذيات واما اذا كان دليل حجيه خبر البينه بعنوانها السيره العقلائيه فالكلام في هذه الصوره هو الكلام في الصوره السابقه زي. الصوره الثالثه ان يقع التعارض بين خبرين احدهما لثقه والآخر لثقة ذي يد دليل حجية نفس الكلام وحينئذ فدليل حجية خبر الثقة سقط بالتعارض لأن المفروض أنك إليهما شنو ثقة فيبقى دليل حجية خبر ذي يد شنو بلا معارضين إلا أن يقال بأنه لم يحرز بناء العقلاء على حجية خبر ذليد مع معارضته بخبر ثقتين فإذا لم نحرز بناءهم على حجية خبر ذليد مع معارضته بخبر ثقة ولو كانت النكتة في حجيته هي الخبروية إذن يكون حكم هذه الصورة حكم ما سبق من الرجوع إلى الأصل العملي الصورة الرابعة أن يقع التعارض بين خبر ثقة وخبر ذي يد ليس بثقة وواضح حين إذ تقع المعارضة بين دليل حجية خبر ثقة ودليل خبر ذي يد فإن أحرزنا عمل العقلاء بحجية خبر ذي اليد لأنه أخبار قدم وإلا فمقتضى المعارضة الرجوع إلى مقتضى الأصل العملي صورة لطيفة من هذه الصور صورة السادسة أن يقع التعارض بين خبرين لذي يد أي أن هناك يدين مملكة ملكية مشتركة بين شخصين فكل من الشخصين ذو يد على العين وكل منهما يملك منها مثلا نصفا مشاعا وأخبر أحدهما بطهارة العين والآخر أخبر بنجاستها فان لا ما عاد ما يحتاج بعد ثقه فان قلنا بان قيام السيره على حجيه خبر ذي اليد تشمل اليد مشترك اليد الضمنيه ولا تختص باليدل مستقل وحينئذ ان كانا ثقتين تحصل التعارض بينهما كان احدهما ثقه دون الاخر فنتيجه التعارض في دليل حجيه خبر اليد يؤخذ بخبر شنو يؤخذ بدليل حجيه خبر الثقة واما اذا شككنا في قيام السيره على حجيه اليد المشتركه او اليد الضمنية فلا بد من الرجوع الى مقتضى الاصل عملي تم الكلام والحمد لله مترجعنا بعد مرضان شيخ جعفر والحمد لله رب العالمين نعم نعم